بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للتوحيد والسنه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحكمه البالغه واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله لقد اقتضت حكمه الله جل جلاله ان جعل الابتلاء سنه من سنن الله الكونيه سنه كونيه في كل زمان وهي ان هذا الانسان مبتلى يعيش في حاله اختبار منذ ان يكلف حتى يلقى الله قال الله تعالى الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وان من تعاقب الشده والرخاء تظهر اشياء وحكم الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا عسرا ويسرا شده ورخاء لتنكشف معادن الناس وتنكشف طبائع النفوس وتخرج خبايا القلوب يتمحص المؤمنون وينكشف المنافقون وامام هذا الابتلاء العظيم الذي لا بد منه لكل مسلم فان كل واحد منا ايها الاخوه كل واحد منا يرغب في النجاح والسلامه لا بد لا بد ان يعرف اسباب الثبات على الدين كيف يكون مستقيما المستقيمون على شرع الله وعدهم الله سبحانه وتعالى بالامن اذا خرجت ارواحهم في الدنيا جاءتهم البشره من السماوات ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه وفي ايه اخرى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولذا ايها الاخوه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك امر الله عز وجل بالاستقامه فقال فاستقم كما امرت ايه ايها الاخوه ثقيله في معانيها فاستقم كما امرت كم عدد الاوامر في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره جدا كم عدد النواهي اعرض نفسك يا اخى المسلم على هذه الاوامر والنواهي لتعلم قدر استقامتك ايها الاخوه الكرام الثبات على الحق نعمه كبيره والله ان اعز مطلب في هذه الحياه الدنيا ان يثبتنا الله تبارك وتعالى انها المننه من الله اذا من على اوليائه بالثبات حتى يموتون ومنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله في القران فقال له ولولا ان ثبتناك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا ماذا نقول نحن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له لولا تثبيتنا لك يا محمد لقد كنت كتب اتركن اليهم شيئا قليلا يعني الى الكفار نحن اليوم ايها الاخوه المؤمنون في عصر كثرت فيه الفتن فتن شبهات وفتن شهوات العاقل هو الذي يتمسك بسفينه النجاه فرق ايها الاخوه بين من يبحث عن منهج السلامه وبين من يتمسك بسلامه المنهج نحن نريد سلامه المنهج المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايثار السلامه ليس دائما هو المنهج السليم لان كثيرا من الامور تحتاج الى مشقه وتحتاج الى جراه وتحتاج الى تضحيه وقد تصل التضحيه الى ان تزهق الارواح في سبيل الله فهل بعد ذهاب الروح شيء ايها الاخوه المؤمنون ان الثبات يعني الاستقامه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقصر النفس تقصر قسرا على سلوك طريق الطاعه وان تصبر الصبر بانواعه الثلاثه هذا الامر ايها الاخوه من الناحيه النظريه سهل ان يتلفظ به وسهل ان يستمع اليه لكن عند التطبيق صبر على المحارم صبر على المعاصي تتزين امامك الدنيا فتصبر لماذا تصبر عندك خيار ان ترتكب المحرم فما الذي دعاك الى الصبر انه الايمان الايمان ايها الاخوه هو الثبات الانسان امامه مغريات كثيره جدا ما الذي يحول بينه وبينها هو قادر على ان يرتكبها انه الايمان واعظ الله في قلب كل مؤمن الصبر على الطاعات بيدك ان تذهب الى الطاعه وان لا تذهب بيدك ان تصلي وان لا تصلي بيدك ان تستيقظ لصلاه الفجر وبيدك ان تنام ما الذي يوقظك الايمان الخوف من الله للاستعاذة لليوم العظيم الذي مقداره 50000 سنه الصبر على الاقدار الذي يعرف الله يصبر على اقدار الله اليس هذا خيار الله لي اذا وقعت مصيبه وانت لا تملك شيئا وقعت باراده الله وقضائه ليس لك الا ان تقول انا لله وانا اليه راجعون هذه هذه الانواع الثلاثه من انواع الصبر اذا مارسها الانسان فليعلم انه سائر على طريق الله وانه سائر على طريق الثبات وكلما زادت الفتن وكثرت المعاصي وتنافس الناس على الدنيا كلما زادت الحاجه الى التماس اسباب الثبات واعظم من ذلك ان تكون الفتن الكثيره الكبيره كما هو حاصل اليوم انظروا الى اقطار تحيط بنا قتل وهرج ومرج ومظاهرات وفتن هذه الفتن توجب علينا ايها الاخره ان نراجع انفسنا ما مدى استعدادنا للثبات لو قدر الله ان يبتلى الانسان بمثل هذه الفتن ان المسلمين اليوم يمرون بمرحله عصيبه جدا من مراحل تاريخنا المعاصر وتكاد تنتشر في هذه المرحله ايها الاخوه عوامل الياس والاحباط بعض الناس يقول انا قد غسلت يدي من كل شيء احباط بعض الناس ليس عنده تفاؤل ان هؤلاء خاصه هم بحاجه الى التمسك بالدين واحسان الظن بالله فان الله عند ظن عبده به كما جاء في الحديث قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء نصر الله عز وجل وعده الله لعباده المؤمنين فاذا لم ينزل النصر فالبلاء فينا لان الله قال ولا ينصر ابن الله من ينصره وقال سبحانه وتعالى ان تنصر الله ينصركم ومن اعظم وسائل الثبات ايها الاخوه على الدين الصدق مع الله والاخلاص الإخلاص مراجعة الإخلاص تحري عبادات السر المجاهدة على الاستمرار في الأعمال الصالحة عدم الاستسلام للفتور عدم الاستسلام للفتور الذي يعترض السائرين إلى الله تبارك وتعالى قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومه وان قل الاستمرار انتبه يا اخي المسلم ان تقف استمر قد تبطئ قليلا وتسرع احيانا الى الله لكن لا تقف ان وقفت فهذا امر خطير الوقوف قد يعني الاستدارة الى الخلف فانتبه يا اخي المسلم انك سائر الى الله وكلنا الى الله سائر ايها الاخوه المؤمنون ومن وسائل الثبات عدم هجر القران هذا الموضوع ايها الاخوه يحتاج الى تفصيل لكننا نشير اليه اشاره سريعه في هذه الخطبه ايها الاخوه الكرام ماذا لو جاء احدنا اليوم بمناديل ابيض هذا الورق الذي يستخدم للتنظيف ونضعه في جيوبنا وفي مكاتبنا وفي سياراتنا واخذ كل واحد منا اليوم منديلا ثم ذهب الى المصحف في البيت ومسح المصحف انظر الى قدر الغبار في المصاحف في البيوت اقول هذا الكلام ايها الاخوه وانا اعلم يقينا ان كثيرا من المسلمين والله لا يقرؤون القران حتى بعض الصالحين الان بعض الذين يشار اليهم بالبنان تمر عليهم شهور ما يقرؤون القران ما يفتحون المصاحف الحريص على القراءه الحريص على الاتصال بالله من خلال القران تجد ذلك تجد المصحف الصغير في جيبه تجد سيارته فيها مصحف غرفة النوم فيها مصحف حريص اما بعض المسلمين مع الاسف اذا جاء الى المسجد ياتي عند الاقامه او بعد الاقامه هو يصلي ورجل صالح رجل فاضل متى يقرا القران المصاحف تعلوها الغبار امسحوا عليها وانظروا الى الاثار ستجدون غبارا ايها الاخوه ان لا انسان ان يثبت على الحق وهو بعيد عن سبب الثبات وهو كتاب الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه الاتصال بكتاب الله تلاوه وحفظا وتدبرا وخشوعا وتطيقا وعملا هذا هو الامان قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا يعني الله تبارك وتعالى انزل القران منجما وليس جمله واحده ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم على اتصال بالسماء ونحن اليوم نتصل بالله سبحانه وتعالى من خلال قراءه كلامه ان القران يا عباد الله من اعظم مصادر الثبات فهو يرد على الشبهات ويعصم من الشهوات فمن تعلق بالقران قطع الطريق على الشيطان وان للشيطان ان يخترق قلبا محصنا بالقران ومن وسائل الثبات يا عباد الله الصلاه الصلاه والصبر عليها وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها الصلاه تحتاج الى صبر خاص لانها مستمره كثير من الاعمال قد تفعلها وتمكث مده لا تفعلها الحج مره في العام هذا للي يحج كل سنة. كل سنه الذي يحج مره في العمر يكفي بعض الناس حج قبل 20 30 سنه ولو سالته عن احكام الحج الان نسي الحج يقول انا الحمد لله اديت الفريضه وبالفعل هو لا يجب عليه اكثر من ذلك الصدقه الزكاه مره في العمر مره في السنه يزكى الانسان اذا دار حول على ما يملك الصدقه احيانا الصلاه خمس مرات في اليوم وجوبا اطف الى ذلك العدد والكم الهائل من النوافل التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الصلاه من اعظم ما يستوجب على العبد الصبر عليها ولذلك قال الله تعالى واامر اهلك بالصلاه واستبر عليها يعني داوم عليها الاتيان بواجباتها وبسننها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاه وقال جل وعلا استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين تامل يا عبد الله تامل في الحكمه من مشروعيه الصلاه خمس مرات في اليوم بعض الناس يقول لماذا لم تكن مره واحده اخف علينا كانت 50 ثم خففت كما تعلمون في حديث موسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام حتى بلغت خمسه مرات ما الحكمه من ذلك انه من اجلنا لنبقى على اتصال دائم بالله والاتصال بالله امان من الفتنه وقود للسائرين الى رضوان الله حمايه من الانغماس في الدنيا وشهواتها التي لا تنتهي فالله الله يا عباد الله بالصلاه لن نعرف قدرها الا اذا لقينا الله لن نعرف قدر الصلاه الا في قبورنا لن نعرف قدر الصلاه حتى يعرض الناس على الله فستعلمون من هم اهل الصلاه اسال الله تعالى ان يختم لنا بالصالحات وان يجعلنا هداه مهتدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه الحمد لله رب العالمين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 وان ينظر في حياته وطريقته فان كان يرتكب شيئا من المحرمات فليبادر فليبادر اليوم قبل غد يبادر بالتوبه سريعا ويجاهد نفسه على الاستمرار على ذلك فان هذا هو معنى الاستقامه معنى الاستقامه ان يلزم الانسان الطاعه وياتي بالواجبات ويترك المحرمات قال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره الثبات يا اخوه ثمر الثبات من الله ليس من عند احد هذا الثبات العظيم هذا المطلب العزيز ثمر من ثمرات المجاهده والصبر والعمل الصالح الله عز وجل ينزله على من يقصر نفسه على هذه الاشياء يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يقول قتاده عليه رحمه الله اما في الحياه الدنيا يعني ما معنى التثبيت اما في الحياه الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح واما التثبيت في الاخره فمعناه التثبيت في القبر ولا يخفى عليكم ايها الاخوه ما ورد من الاسئله التي ترد الى كل احد اذا انزل في قبره قال الله تبارك وتعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ومن اسباب الثبات الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله اكثر يا اخوان من ذكر الله الذكر يسير يسير لا يحتاج الى جهد حتى لا يحتاج الى طهاره اكثر الاذكار لا تحتاج الى طهاره اذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبكم هذا حفظ وأمان وقربه إلى الله تبارك وتعالى وخاصة أيها الإخوة دعاء التثبيت في سنن الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عند التضرع إليه وفي سجوده قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه هذا الدعاء من الذي يعني يحرص عليه ويلازمه هو الذي يعرف قيمته هو الذي يعرف انه اذا ذهب الى الصلاه ورجع وغيره لم يصلوا ان هذا منحه من الله فيسال الله ان يثبته عليها الامر بالاكثار من الذكر ليس امرا واقعا لكثير من الطاعات الذكر بالذات ورد الامر بالاكثار منه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا اذكروا الله كثيرا الذكر عند الازمات والشدائد له اثر عظيم في التثبيت بعض الناس الان اذا مرت به محنه اكثر من الذكر ولكنه في الرخاء لا يذكر الله الا قليلا ايضا انتبه ان تكون من هؤلاء اجعل لنفسك حظا من الذكر شيخ الاسلام رحمه الله كان يدخل عليه ابن القيم رحمه الله بعد صلاه الفجر فيجده يذكر الله يقول لتلميذه يقول هذا هذا زادي اذا تركت هذا الزاد خرت قواي انا لا اتحمل الا بهذا الزاد عرفتم السر ايها الاخوه عرفتم السر انه الاتصال بالله تبارك وتعالى واخيرا كن يا عبد الله ملازما لاهل الثبات لعل الله ان يثبتك بسببه فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم وفي سنن ابي داوود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل نسال الله تعالى ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم انا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في الشام اللهم انصرهم في الشام اللهم انصرهم, في الشام اللهم انصرهم, في الشام اللهم انصرهم وثبتهم في الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم رد كيد المنافقين في نحورهم اللهم عليك بالباطنيين وعليك بالصفويين وعليك بالقرامطة المعاصرين اللهم اهلكهم يا رب العالمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم خلص المسلمين من شرورهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاتا امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين